والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد السيد ضيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعذل والإحسان وإيتام وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها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 وَ بِ وَلَ يُبَيين النَّ لَكُم يَوم القامَةِ مَاكُ تُم فِيَغتَ لِفُون وَلَ شَ اللهَّول جَلَكُم أَُّ تَاحِدَتَ وَلَك ولا تسالن مما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها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 بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنززينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 مَن سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ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 ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجميون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 مَن شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّو الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بان ام الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُنوا مَِّا غَزَقَكُم اللهَّهُ خَلَ لَ طَيّبَ وَشكُرونعؤمَّةَ اللهَّ وَشكُرون إَِّةَ اللهَّهِ الله كُتُم إهُ تَافُدون إِماَا حََّم عَلَكُم المَيتَّةَ وَدَّمَ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاذٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا خلال وهذا خرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلعون متاع قليل لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إن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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا, حنيفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنَّهُ إِذ تَبَوَّأَ هَٰذَا الْبَيْتَ تقيم واتايناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان تتبع ملة ابراهيم حنيف وَمَا كََ مِنَ المُشركين إِ م جعلَ السَّبتُ عَ الذي نَاختَلَفُوفِي وَإَِّ رَبَّكَ ل يَحقُم بَنَهُم يَوْومَ القِيَامَةِ فيِي مَا كَ